بسم الله الرحمن الرحيم. Pani Wątpiąca, Pani تلك Pani الكتاب الحكيم. Wątpiąca, للناس عجبا Pani Wątpiąca, Pani رجل منهم الناس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 يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أَفَلَا تَبَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ لِيَجْزِي الذي الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يظفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 124. لتعلموا عدد السنين ولحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 125. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض, في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون 119. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاعنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو, قاعدا أو شَفْنَا عَنْهُ ذُرَّةٌ مَّرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضر مسة كَذَلِكَ زين مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ, وجاءتهم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا ليؤمن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 قبله أ فلا تعقلون فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المُجْنِمُونَ ويعبدون من دون الله ما لا يضر في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون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 في berliwali bach. حتى i wakumfilki wajaraina bi bi bi وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض إذا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 السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون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 وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا جَزَاءٌ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ذلة مَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما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 وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَالَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَلَالَ فَأَنَا تُصْرِفُونَ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من بدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فان انتفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي الحق أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم يهدي أم لا يَهْدِي ۖ أَمَّن فما يَهْدِي كيف أَن وما فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يتبع أكثرهم إلا ظنا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 148. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله من من دون الله من بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبرهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم Siedzieliśmy się w tej chwili, kiedy mówimy o tym, co się dzieje w Polsce. I to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 بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ لَا w وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ uczciwy jest صَادِقِينَ bo nie أَمْلِكُ prawa ضَرًّا وَلَا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا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 124. وظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 125. ويستنبعونك حق هو قل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 الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور 119. وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون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 ورمي ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شرى في الحياة الدنيا وفي لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إِلَّا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 واتلوا عليهم نَبَأَنُوحٍ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري وتذكيري بأيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم لا يكون أمركم عليكم ثم ثم إلي و لا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 Słuchaj, الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ بالبينات فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كان قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلم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 وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون العون أتوني بكل ساحر عارين فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم أنتم ألقوا 119. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 110. ويحق الله الحق بكلماته ولو كرئ المجرمون فما ان يفتنهم وان فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى كنتم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 مَا بِمصْرَبُ يوتَ وَجْعَلُ بُ يتَكُمْ وَجَعَلُ بُ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 قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان نسبين الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى قال آمنت انه لا اله الا الذي امنت الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 وأصدقهم ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة يَوْمَ القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بك فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آياتهم حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها قوم يونس إلا قوم يونس لَمَّا أَمَنُوكَ كَشَفْنَا عَنْهُمْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمن مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أفأن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 وَمِنْ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خلوا من والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي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 Szanowni Państwo, witam serdecznie. Witam serdecznie. Powiedziałam, że nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości.